الحمد لله رب العالمين. وصل الله وملائكته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك. يقول المؤلف ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. على العلامة حجة الإسلام أبو جعفر النوراق الصحاوي جميس رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة السنة والجماعة على مدى سطحها للناس. أن شابكا فحلينا هذا العقيدة الصحاوية نسبة إلى مؤلفها يعني رحمه الله يعني صراع كلام صحاوي. وانا مطر ملكو تعالى صحان ليلة مركينا تعالى سيري أولون سيري مؤلفك وحاو كميري هاي وعلمي السلفكة يطرني في بحيات الصلاحات مولايش, مولايش يطرني في بحيات الصلاحات بتقريب روبا النايل أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي باليلة نمر في شهره وحوكه تفقه هاي على مذهب الإمام الشافعي عين وفؤ أرضي وها يكل مع عيل ابن يحيى المزني وأطيب وها لأن المزني ولا شيء واضح مزني نف وشافعي أرضي جدال دمنا مذهب أبو حنيفة يفقن عين عين لي وحل لي وفؤ أرضي سري الشافعي ومرة فرض بذل مسائل سفيق في مدار، يعني أُنَقُّنَ يا مراجع إذا يكتب تأصُوش يا معنى واحد ويه أبو حنيف، مركز أصوصه باري أدو مقارنه قالي كذي مركز أصُوَّقَ على مثال كذا حنيفة لا من مستفيد مقلد ماهر، يعني مسائل فرض بذل وعصفي لا طي أبو حنيفة وإمامك مركز أصوصي كذي مثلاً معنى واحد ويه كتاب كان مركا شراح في ربنا بوليه كتاب كان الثقال الفي علماتنا قاد بيرونتي بحويان أي كتاب كان يفضل كلامي لأقود ذلك علماء ثلاث سفر أما الشرح أهان أما الكشاقين كيسة شراحنا كتاب طالب ليه هاينا وحا أقوتي عن الشرح انكاته يعني ابن عز محمد ابن علاو الدين صلونا علماني قرنقيت الدناب ابن كفيريو هاي تققرني مركا شرح أنا أقوتي أحاين هاي الوقت يس haddii la u arko badayaydu ayagu ay shawkada iyo subbada dawladda ay inta badan ay u bannaayeen marka yaani dad badan ma waxay ka taagan tahay kitabkana sharaf al-aziza al-tahawiyya yaa kale maayel kitabka waxa la helay aan macquus ku wadin الكتاب كمركب وفكر لدورا إن شاء الله تعالى موضوع أصل الدين دين تأصل كنا وتوجيهك أي داون دورا يعني مسائش أسسول جاء يأسسك أي دين في إسلامك هو إستاكي بل أديان صورا أديان نحية أي كتابك كهل دورة كتاب كهل دورة مدى الصرف مركب لدورا استجى أي كتاب سلامة إن شاء الله على ما ذكر في واحد ألفان والثاني ألفان مرتج إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه كتاب القرآن يعني اسمه النبي يعني واحد وواحد وعبيين في أربعين هوية راتي واحد كان أُوتشو كريم واحد مدو أربعين هاي معرفت كذا هالنقطة عمل كذا هالنقطة واحد بعضه لو عبيين صحابون الرضوان الله عليهم السلام يجون في يجون الناس هاين عالم وكيف kifo tu haf rabnahaa dacana ummada far badan la furtay oo raqabtooyinka rabdan iyo ciyaarada far badan oo islaamku doonay xal dad badan oo islaam ku doonaya inoo sheega shood doonaya inay ku dhex gabanay islaam ku waad duniyan inay tirati doon yaa ma islaam ku gabanaya ciiban doonaya islaam ku waad galay halka sabirtoo يعني فرشطوين فربنا الإيم شو له فربنا الإيم وحيانا فربنا الإيم صفر ما صفرة مكة بالوضي علمني سلف مكة وحيث الساجل يعني صهر سجان يعني, يعني مماديدا باطل كأفكارته صهر ربي يعني صهر سجان وحبلام المركيني ألفين كتب عن عبينة أصوله يعني وحوي أن السنة والجماعة موصولين في سنة في الصحابة يساعده عن مكة بالله من سالك المركا كتب ثلاث أيقامية هي كتب فربنا الحمد لله رب العالمين ما هذي لا هي بأتكلم أنا أقول العلامات في علمك بناء عجف الإسلام إسلامك حجدي سنةها يعني إسلامكم ركض من منزلة الرؤوف إلى فجت الإسلام لا أبو جعفر أها الوراق الوراق وحلاوي قانا نك قرعة نك قرعة الوراق لنا أتحاوي أتحاول أريشري تحاول نيش التحول إلى ذو جان لون ثري بمصره أم مصره رحمه الله تعالى وحؤولي مقول القول سواهنا الفجوات هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا مثلي ذكر بيان عقيدة أهل السنة, أهل السنة والجماعة أهل السنة أهل السنة أهل السنة, أهل السنة والجماعة عقيدة وري أبين صوري فيسان كري يعني واحد منك تقول أكيد إنه كشيء نبليه يعني أنا السنة والجماعة عقيدة دودي أيا نعبيه نماش فاتوا على هذا الفقهاء البلا دين فقه هذه مذهب كذا دوشير أحد يعني واحد نقطع بيننا فقه هذه يعني دين سلامك مذهب كودي أيا معنا واحد وخذو صارنا وقطع بيننا أي مذهبك فيه عبدي على مذهب فقهاء الملة دين فقهاء ذلك مذهب كوري دقيق أبي حنيفة أئمة رضى بن صابس الكوفي وعلي يوسف أها يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وعلي عبد الله أها أئمة محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهما جنائين يعني شو ذكر الإمام في أئمة كلا تلا بتاعها؟ med have korrigeret om kahri islam kan med have korrigeret ayan abdi lela buri uktushet hichte manava toi sketabel. at Abu Hanifah kører bønne koma, Abu Hanifah أبو حنيفة وصلوا له يحي، صدقنا أشيا وحوى إمام أبو حنيفة يور لبيد في أرضي، قديلا وصاحبه أبو يوسف يا أبو الحسن الشيباني، أبو الحسن الشيباني وحى أشيا إمام شافعي، أبو الحسن الشيباني، صاحبنا ابو حنيفة، صاحبنا أبي حنيفة ذالله وسلم ولا نبلونك. ما ذهبكن مركا عقده شيخ وعبيد يك، فقولناها جار وصي، منها فيش في كجابة يعني حنفي آخر. يجار وحصي. لكن منها كان يوصوش لو شافوا دوره، كريجود ما هي، إنما ذا أربعة ذا يغير مالك شازعي أحمد ثوري. يعني راحوا الليل الأوزاعي يعني أي مدي لا يقان أي علماء يسلبها كل وجود وصفظين مذاكن وينور كمان لكن في جاره يدوه سوكون وشيء مذاك في سمعنا سوسي جاب عوضها يعني راحوا يان حرف يها ما سار وربع يو يو يعتقدون من أصول الدين وذكر بيان ما يعتقدون غصب عنه راحوا يان فني أهل السنة والجماعة قلدوا رأوا العلماء يوم يفقه هذه ديت رأت أيامنا بلها يوما يوم ما يعتقدون واحد عش قاعدين يوم الصلب دينه ديت أصوشه رأي أصوشه ديت فهو يدينون عيشه لغيره رب العالمين عالميت تربله يوم الدين غيره واحد الله قد الدين غيره ديت رأى أصل كواحد ثلاث أيام بركة أهل السنة والجماعة اسمنا حسين waxaa loo jeedaa halkaan marka la soo go iyo kutubta sarebtan waxa loo jeedaa yaani buttii marayti fii nabii sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam iyo dawadihi alayhi wa sallam ana sunnoor هل فرحوم معك بهذا الدرجة؟ وحوله يقول كل واحد من كليه دي، هي الجماعة. أرجع سالك سوها. يعني وحوي وأمده ما منك هاي مسلمين فأيليهن كبداية وعن صوب دينه ولا دجال من جماعة معناه ولا معناك لا والله. هي الجماعة أرجع والقصة قالت لقب الجماعة sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ee wax walba dhanka maraya ayada waxa laga soo qaatiyay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam inama analeeyhi wa ashaani tani aad iyo aad waxan ku suganahay baaybada iyo kooxda ku sugan ayaa يعني أي قرية علماء الثلف متاثرين تها النغلين أو متقدمين تها النغلين أهل السنة والجماعة يقولون شيئاً بمعنى الثلف بأنه نجيئاً لا يمكن أن تسميدون كتب لكن كتبتها سرقة حتى أشعرين أشاعره حتى السلطة يقررها النغل هذا أهل السنة والجماعة تقرأته وكتبتها أشاعره إيما تريدين بل إنت بدلًا إيه قولي كنا؟ إنت بدلًا مصطلح إيه قالوا كنا؟ مركينا سبعة رطول كتاب غفير عنده عدول أشعار يا قري ما تريد يا قريء عن السنة والجماعة وكنا عدوس ما بستريدنا رحوي أشعار يا ما ما تريدين إنت كأجلو قريتنا ما مرك مهم مرك عن السنة والجماعة هذا ولا أدك سنكره وسافيد ولا رشيو سلفنا ولا به كراه ولا عضادة أحب ملا نقول وحلا له إله الكليريد بتوح علىنا معتقدين حالاً من واحد ثقاثاً بتوسيق الله الله وافتينج يعني إله وافتينجية أنو قوقهاهم أيان الله الكليريد دية وحنا وهذا يعني واحد نقول في الله الله الكليريد دية معتقدين حالنا حالاً ناكوية إتقاساً بتوفيق الله الله فتنتي سنقعها وحملانا إن الله واحد لا شريك له هذا هو مرة كتبت شاوه مقصد فيه جداً جلالي وصوشي علمي البركة علم الأصول كلي لهذا علم التوفيس ليه وأشرف العلوم علوم تأسايا أشرف بداً وحشرف في زرائي كيماني علم ووقاتا كلبا موضوع أداويني يماشئ كتبته أشرف أولئي أبقاتا سيدا درادة ما دام الله سبحانه وتعالى علم انكذا تقوكها الليو وحويان وعشرف العلوم نفت ابن آدم كان الشيء اقبعه البظنطه المتير يعني وحوي نفت ما كانت شفت ما من نبكته ما نحفت شفت إلا إلهي سبحانه وتعالى اي بارتك وحرمت مركب حلم كذا يا عبتانك شركوا قلوبا هاي هاي وحأقبعه البغيها ابن آدم فوق إلهي بارتك سبحانه وتعالى أحد يمكنك التعليف عن أهمية هذه الأولى وتنزيل تأثير تأثير تأثير تأثير تأثير سيكون مركبا الله على واحد لا شريك له فليس فليس فليس يعني ذات ذي يتلمونه في صفات أولى هذه يوم أسعى الله سبحانه وتعالى وحيى له أول سمية إنت مدول بعض لا شريك له وحدنا وداقنا يعني يعني ذات الربي كلمه مجهزة هي أفعاله أنت بتقولي بنا يا عيد إلا هو ناس لما عيد الزمان ليش أصبرك واحد وكهله وقربنا كشابة ليه تقولي كل لادو تعيد الألوهية تقولي كل لادو تعيد الألوهية لأن تقولي تفضل على ربوق الزمان تعيد الألوهية يا الربوبية يا الاسماء والصفات ما الدليل؟ إنه ee dadka ku taagan waxa daliilno ala istiqraaq oo sabab lisuufi markii la raar raacay oo la daba galay yahow hal soo heelisada shaxliin u taagan todii ca asan biisa ilo kusatan yidhiisa ilmi biisa sababna qaybood inuu qibin jiraayo ayaa martaan la helay markii masuusi la raar raacay oo la ururiyay oo التصبع والاستقراء وحال لدينا مثلا وحال لدينا نحونا يعني كلام كو أما كلمان وحيو قيمتها صدح قيمة الظوح خون وفائل وحرف الظوح ما الدليل وحيو قيمة الاستقراء كلام كي مركلا بحجة لي عرفتها ايه الصدح لها قيمة ما هو مرك إم إله سبحانه وتعالى مرك إلهيا ترى إنس رح ضروق الزمان إنس ذا سدى لا يعلم الله لا تروح على الله علم جعله سبحانه وتعالى كه الله علم جا إنس آية صدق ضروق صدق ضروق ضروق الزمان كلمة مرك إله, إله يعني على غاء لوعي لها مرض موضوع على الله الواحد هذا وتريدك الله سبحانه وتعالى ذات تريج هي أفعاش سكالي. الله ذا تريج إجلب لنا مش موضوعة وتريج على الروبية لنا. أفعاش الله سبحانه وتعالى يكليل بيرت تريج سكالي أنا إذا رحلنا نر تيجي الروبية لنا. مثلاً تريج واحد لأ، تريج واحد لونيا، تريج واحد رزاقة، تريج واحد معنا واحد ويان، واحد أبورة، إلى آخره فيك الجوا أدونه كتف الرفعة مع من عدل لمو ولس واصعى الحج على كأمة سبحانه وتعالى أتعالى إلى مركب جه الظيو وحويان روح إلى تجديد الربوبيا لله النفع والضر ما مركب يعني يا وح فعا يا وح فبا فيك الجوا توجد الربوبيا لله تجديد النعاس وكلاس أمرك خلفي إلى كل إسواق صلاة مش سمعاتي أبدو كثامرين مجد كل ما أطلع حتى سرعان وقط ناقصنا وإلهنا ما شيء سوى عدوه وبيه وغلا، ما حد لله عله وغلا، وما حد لله عله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بقول نبيهم. سرعان وجيتي لهجات. قل إلهي رب السماوات والسبكي والكريم. إلهنا سبحانه وتعالى وجري. بها. وستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوها ويأغاين ويأغاين ويأغاين ويأغاين ببعض يأغاين لكن أكثره ديني ويأغاين تنظر بلاية سبحانه وتعالى مالك الله مهان يعني مستمع من سناء إن أدوك أولايا هاي لور ربي أو إتك أودها أوده للسل اللي اترنت هاي كوكا إتكثيء معمول سناء وأدوك أدوك تصوم ريما بكيربا ممحيح. حتى قل يه أورانيا إلى سُبحان الله تعالى قل يه حكير أورانيا سلويل إلى ذو وأورانيا أدون أصل بلي أصل الضلم يعني النور ك يمجدك يا أدونك أصله على ورثة أبو ربي دنيا حتى على ورثة ماء من سنين سنين نور كونك عبديها أمزين نورك كونك أو كإله فيها أي أمزينها حتى الصبح إلى سويسا ما من سنين الصبح إلى وينك تُصْفَرِين لوحي اذنني وورى كان سائلني معنى هذا الكتاب وريه لي الله سبحانه مرك من سمعاتي الاولى هي سمعاتي الاولى. صحيح انه مرك هو مجمع عليه بين الامم كلها ومشركين في عربنا ولمشركين في عربات فدين الربوبيه وان نزالات مثل اليوم بها من عليه ما. فدين الربوبيه وان نزالات يعني اثنين القران ما الله سوال ما له من كلام ما يسن في دينك لو جيته انا عاصو سلام محل اجماع في ضرده ابن عالمك كتب عقلك صريحا كتبه يعني عبد الله كوني له بسكته و حق قرونه الله يراسه ماها اذ الله شطوبه وي الله لاغ شكيان الله يابا تكي هل غادي بيتايم كما عاصو سلام مره ما داامه يعني ماها نقصتي بران ما هي الهرمه اللي شروككات او لا شيء في فنا له ولكن تجي فتوت الانبياء لو سديتي فتوت انصوصتي اني صوره وحا وين وتديد الاولويه وقيت السلامه تديد الاولويه هو حر اللي تديد اليورا سبحانه وتعالى وكرحة. يعني معناها الدنيا ادونك ان سميهو ربي سبحانه وتعالى اسوي له الحمد وشكرنا يا وي غيرنا ربي ان سميهو شنو هو يعني كانوا دولتي هنا نقطو استغاذه هنا على قريشات موجود. لكن ككله ولا ناعترف لنا. ثالثا هذا القرآن كذا بركان. أنت بند تقيض الربوبيا وح الله شرعا في عرض الاستدلال لتقيد اللوهي. يعني إن لش دليل شرط أو جواز دليل شرط لوح يعني وح الله أرانيها مثلا. يا إذا أبوري يا إذا جلا يا إذا مولية يا ملك أبوري يا الله لنا مركات مع الله إبار. وحالة مع الله الالوهي معناها ما داما مقدمان على القرسيهن مقدمان على القرسيهن بواحي لا جنسانة وقصب إنه كان ستاء إن معناها واحي وكيه كلاما إلهي القرسيهن سبحانه وتعالى إنتا بلان تؤيد الربوبيه قراءه الله كنا تؤيد الالوهيه الوفو وما كان الروميسيهن كنظمين كن لنا عساسك الله أي في <تصفيق> الصبح لو حوي تعيد الأسماء والصفات بنية تعيد الاسماء والصفات وحوي تلامها إلى سبحانه وتعالى ولي سبحانه وتعالى أماها نقطة في اللامات ذاتي سكوتها هو معنا وحوي في سكوتها في اللامها إلى ولاية سبحانه وتعالى عن يضرب سكوتها معنا وحوي وين إلى سوسي ووإيشو الشعر إلا دايم لقى فرجلين وكذا واحد فرجلينا أنا على تحرير نظر معناه الذي لا جب دل إن إله سحرة على خلقه سلوك في سين إن على بوجه ال أنت شرع وفق عصري الغبرة ما مذاك الوحوية الله في لا في ترجمة السنة الوحوية وترجيد الأروه كل جود هذا الثيء يقدر لها كل يوم ومن الصبح يكون بسيط ومعناها مثل دعوته او كبلان في يومه قلنا معناها اصل الاث يعني شنو الجماعه ما قدروا من الشراء منهم المتكلمين قال هي فلا هي تستين وهي موين ان لا اسم مويان فديد الربي يعني وصف يعني مثل كلياته الى سبحانه وتعالى اضموا وكدون لا ترد بأركان لا تلوث تعيد الألوية الثورة ولا تعيد الأقوال والذبائح يعني وحوى الثورة وحوى جمعة وحوى قضية تفيد تعيد الحكام ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو حيلان ميدو أصلاو الصفات كان واحداً خاصة الخطر قولك إلا نسّر إليه فنحن نحاوليه يعني الرؤوس صديقي يرد وذيوا وينا وليها أمبر أبو تقلون ملكة ورائي بالكلية منهج خلافه منهج في سلف رضوان الله عليه. ولا شيء أن يفنه ملكة إلهي سبحانه وتعالى كالهي إلا وذا كان مأيب في التوفي. كلمة كلمة يعني وحوي إلا الله واحد ولا شريك له وحل معنى هذه كلمة التعجيد لا إله إلا الله هي معنى وحوي كلمة نفسها وكبر اسم معنى يعني وهذه كلمة كوبا نفسي إعتفاد مركو رديدو دي الكلية وحل لصوك ربا حقا مكاة للصين ربا كلكلية إلعجك وطموتي وأترى اللون لا إله مركو كدب نحطي أكو حصي بصوت الله جل جلاله اثبات كل حمه مرضع مثل كل دين لا ينزع لا ولا حداه القدره هو هو تثبيت الزحمه فبات علامه انه هو ينهاى عن عبوده سبحانه وتعالى لكن ان الله كريم فوق كل يلي وقت الان قدري حفرجي بقى ما كان مركز اذا درا ده هو لازم تا مشركا ضدي والكلمه التاسعه معناها هذه يكره الناس قراي ولا شيء مثله ولا شيء اتمكر شيء أو مثله على لله لا شيء الله سبحانه وتعالى لا مله موجود م مثل انت اتوات المعنى يعني ذاتي تفقد كل ملمت هو اله انت قرب يعني لا اود على سبحانه وتعالى او لا ذاتي سلئت ما وحصلن شريم على سبحانه وتعالى في ما يا نكر ترمائي انت المعا هو اله ولا فلهتو مثلا علمي إلهي وفلا مثلا عطوق عدمي وثلمان إلهي أونيك علمي جي سمركا وشامل وي وحكا كرثا هبيرا تمثلا ثلمان تا يدعا وعلمي دا شمولي دا جي شمولي إلا هو لا سبحانه وتعالى خلق جيس أقرب الخلق إليه أما نلمحوا صلى الله عليه وسلم علمه هو محبود موسيقى محبود مركه ان سبحانه وتعالى وحكم من منجرو كلمه منه اذا اذا ترى ترى جثا لمده ما قال في تعلميده يعني نفس انسان لمده وحكم سبحانه وتعالى ولا شيء مثل قوم فكثرت ان واحد سيده سنه ان سبحانه وتعالى يقول يعني واحد أول. دليل هاي. كان ليس كمثل لي شيء وهو السميع البصير ليس كمثل لي شيء وحكم الله شيء من امرك وهو السميع المصير أعيدا واحد إلهذا لو قلوا سرق ركمدا وردينيسا واحد ردينيسا لماذا كان إلهذا؟ المشبهة وليها إلهي سبحانه وتعالى كلمانيسا صغا ماركي صغا يكذب له عن إنتا فوقها السمينة وإكيثي إلهي مثلا واحد أرميان طب سبحانه وتعالى مقلب ليه مقل في فيك أطول جعام بوليها هاي في عضمونه وعاد خميت قلت له جعام علم بوليها علم جيسيه علم عضمونه وعاد خميت يعني خلق جيساء إله سبحانه وتعالى وقيف في فيهم قل لها أعيض من سبحانه تعود ليس له شيء وح إله سبحانه وتعالى لمثاله أما ندد مؤثر كلماني جيساء قلمت قل يلا بعد ويردني ذا يجرى واحدة هي أن منكن لله المعطنة لم كان يقل الصفات الدينه، أما قيس من هذه الدين، أما كل ذلها هذا الدين، كل معناها إلى سبحانه وتعالى وحش الماء ملا، فعن ملا أوفده، وملاء الصفات ذاتها نقبل ونثبت إليها نور، إلى سبحانه وتعالى عبش الكمال كان، ما شده، ما قال ما إلى آخره، في الماء هذا السؤال لا يجوز دينه عيد وردني غيره، وإلى سبحانه وتعالى مر كل اللي سكمل لي شيئاً عين مر كذب وهو السميع البصير. ما قال يأرك بيوس، مركّم ما قال فيه في جيه واعلسته غي، قلّي هالصفات دي دراهم وردني، قلّي هالصفات كي يقول الله مكتش، عبدنا ذا في, ديه ديه ديه ديه ديه ديه ديه. في لي. ليس كميت لشيء بالي، مع صار مركّم في الماما هنا حدنا عن لوئكي في مين هو عبر مضى لوشبهون عن لوما شالين فاس اي امركس وعدي ومذهب اهل السنة والجماعة أمرك. مذهب ماذهب السلف هو ايه ساد راديد واحد الان اهل السنة والجماعة ووسط بين المذاهب في كل مسألة مسألة كاشتوق واضطرق واسطو خلافان ماذهب تسلف واضحية واسطبيونه معناه وحد وحد احد حاق وحد احياء غسل ولا شيء اشيء ما مثله رميش لو اعيشوها كانتاء واسه الحالو وتعالى شيء لمدة ما اوترو خيل من اله المؤترو مركينا لي ارنكا في اما اياداتي قيتله هره واما دك دنتي دك في مامها اله جيلي اثبات مثل ديبي من تينك عمرو ضربان يا يعني هو واحد من العلم والربول ان الله سبحانه وتعالى هو وحده الثنو ما اوتيدان حديركا اي حبيقه على المار السلطان أم خلفه سواء كلامه. موسى في الهلا إيوه كعرّي أمرت واحد إلى هذا الرب سبحانه وتعالى على واحف المامم والهلا. مكلي الصديق أودي مي الحمقاء هينة مي الصديق أودي ذلاكي مي الصديق مرفرباً كمثائل مي الصديق مرفرباً خلفي كل جل واني يصر على تحكم يقول له إلهي سبحانه وتعالى كل ما بيسو من خلق جيسنا لمد معها لماذا يتحدثون بك كده لكينا وحوي وعلم ذقيقة من فهمها الأوباء وحوي الشيجة مركة أضوامنا اللبنين وإلهي سبحانه وتعالى أدوري إله عباية أما أضوامنا بأدوري إله شعبين شبك فرقم الدولي 3 و 3 عباس الشيجة أضوامنا يسوء صدح كما دحيه صدح روض أباية الشيجة يقول له ومشاهده واللي هي تقارب أما درايفياس يستخرعه في درايفي. أما شيء منو هي شيء معقول أو عقله أو سريرك. لا والله مركب هسه مثلاً وحرب هذا المركب في المديه عبير له يمنعها اثنين اروح اوش. مثلا مركب اروح اكون على فرس فرس فرس ماذا يسأله فرصة وانسملوا إنه سيقالي أو يقالي فرصة وحينا وحبوه هذا كليات إلى المركبة إلى هذا دولة سيقالي حيوانها آس قاله ما جعلني كن هذا فرصة شيء وشيء محسوس أو مغنم هو شيء معنوي وعقل أول. فيك أو كله رماه صورات لكن شيء عقل قد تصورت ما دام عبّل وتصوري كراهٌ على رهاي شين كسجل شيجات انه إنه عبّد يا تلما يعني ما رعاه من ما يعترير برتاب بعض حبي شيء بمدنا بيد ولا مبأ وصهين وشيء غريب أويه ومقنع أويه ما صورتين كراه واحد كلام صور من لقمة شيء شيء منع أول أشياء أجديني إنها تروح على السبان شيء مجرد يعني شيء هو شيء مكان وين أتري على مركز شيء جالس وده في أيهاي شهيل الأول هي قاف كانت متنزه أما السكون من يذهب هذا أما على سواط الصناعة إلى أن صنعه سبحانه أمرك آدم كان له مفكر وترى يعني يدرى ما ما يدرى مثلا ما تبغان siyaad daradaa dooba Allah subhanahu wa ta'ala si inuu sahlan siyo ayaa waxa marka leena u sabahay oo kale oo leena سهلي لوحه ادبيه او هريه علمي مخلوقه كما ان قوانين فمين ادبيه مرت مخلوق علمي مخلوقه ان علم الاله سبحانه وتعالى مغعن ولا جان لكن ما هي بحقيقه في اله لوجن كمخلوقون لكن علم عالم ولا ذاك عالم ولا كان ولا كان ولا ذاك كان ولا ولا حي حي لكن حياة ضد تلا تفعل <سؤال> هذا كوننا لسوي إنما إن المساعد إيه مركب مركب أجيلان تبات أجيلان أو مركب جو الرسم القلب ورواح كل صور مثيك في فادي خلقه إيه حياته صراع في خلقه ما لا يقانه صادرات رواح إن إله يعني روحوي عالم مع أو جاهل مع أو كم نجرو أو هوس نجرو أو صنيع مع أو بصير مع نسيء ما تدلك أو تلا واحد كعري العرساء إلى إلهه وثيق في موجودات المخلوقات في ذي الوجودات مركانتها هي كو دعه نذل كعرين متكبره شرط وين بيو دعه وحي كو دعه انها انه او اي تي سي ان مقدومات وحي يعني وتعالى في المالاي في المالاي منجوا وكان في المالاي معناه في وكان في المالاي في هنا ينود افيهي ايا ودا له او شينا marka halkaas ku dhaceen sadaradii noo turayay taqulu sana min qina in qima wadu ma noqon kaabdi hada leeyana fa ilaahi khalqigiisa u ekeeytiya yaa abuduna sanaman duina sanaba yaabuduna marka ilaahi subhanahu wa ta'ala أو شيء عالم كسرينه، هو عن كونه سرينه، هو عن نفسه يجين، واحد إله يا ولا شيء مثله. يعني أيها سبحانه نوع سوكلسه عقليات يوسوس سيرانا. أي كل اللي إله سبحانه على كلامه زيني كلامه. ولا شيء أو شيء مثله. شيء جالس يعجز إله عجز جلنا سبحانه. ما شيء سفاح تقول الله والديه يبتعش من الأندية ذا الوقت مني. فتنع أشعاره وكراتين مكتوبين وكراتين. وحكاية المعتزلات المعتزلات بالكلية تصفات كورا الموضلة أصماري لكن أقول لكن أشعر أصمار السفاق قيب الأغليلين قيب, قيب نموه من المعرفة أضعى في المدينة المسكين حتى المعتزلات المدينة يقومون بالجنة لا يسألون أن يرى مثل الى صاحب لا يوجد أن يكون لديك قائد مضطردون قائد على الكلامون واحد إلهي سبحانه تعالى تلمان أولاية مدينة وليه أن ما المحاسس مع ما قصة كثيرا هو أن أكتب الجنة وحي لأنه عقلي غير قصة هو أنه معناه وحي لأنه عن صفات هو أنك تأدي مين إنه صفة النقصية ماذا؟ إلهي هو هو حياته هو قصة هذا هو غلط حياته هو قصة أبو مرح حياته أبو مرح حياته الله قصة إلى خلق هذا عبد الحي ملل هذا هذا هو حياة هذه يعني محوى الله السلام ذات تداتي أضافه محود الحياة قصة وحفو قصة إني لها ليست الحياة كالحياة نلاشى إله الله سبحانه نلاشى أضامنا الله سبحانه مين مركة إله سبحانه وتعالى مركة تدب أده جن وحرد أده جن ما ستبقى تهدانه آتر هذا عن رديس عرض خلقه الله بدمه قائلتها في الثاني بحيث عن إدرافة كياني أستاذ ردد اضربوا اضربوا وحكرون إلهنا إذا إذا تبيسوا صفات ذات الراعم صفات ذات الراعم يعني الواحد إذا الكلام في صفات كالكلام في الذات وقائله ذاتا صفات عمرك الله يهله ذات الراعم فيروك الواحد إذا أوجدنا قائل الله هذا الكلام في في بعض صفات كالكلام في البعض الآخر si baa qaysa ma ma qayaa layd لا kale tan walaal min halka edoobeyo maraya laakiin waxa qayaa in la dareen ma ciidama laakiin dilla wasaatrada waxay ku qadbeen asaacirada waxay yaacni waxa way ku sudeeyo waxa la warba aman manka raa manka raa waxa la wado dhunkuna waxa anaga na rooh in soo raa laakiin dad ha haqan oo aan kuun tembele خيرا سيعزيزه الله عز جلنا خير الله سبحانه وتعالى عز جلنا مؤكرا وقول إله الشيناء عز جلنا قدرته وعلمه علم جيسي أود سائر كاملة نقص شعيرة قلت وكثير صادرات أون علم كم وضحكنا علمي الآن يجهلني كفك أو كم نتوأم خيامنا عدنا كم هذا فإثني لكمال قدرته وعلمه أيا إليك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء شي نمعجلنا ربي سبحانه وتعالى هي نمعجلني الان وه شي نمعجلني وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان ر يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إ didnt beganoly people لماذا في الماموت Fabian said not allowed الله سبحانه وتعالى شي نعمعجلني وحاولي إنه كان عليما قديرا يعني لكمال علمه ولكمال قدرته أيها كينا إنو صلحين عاج كالرب ولا إله مثل عابودائي غيره أو إستقع أهنى حق الحق نوصرحان يعلمين الآن إذا لدي تحق معها وتوحيد لنهيه وحك له إلعابوداء أعطان فادر إلا إذا دودت كلمة التوحيدة مرتبت لإقابة أقول لدينا إلا شرحه ولا إله غيره إذا كلمت ولا اله غيره خبر كده حق ان قد ولا اله في الوجود غيره كده متكلمين ده قدره يا شاعر الضبيري ولا في عهد لي وحي كهور امانيت ان هي في ذكر والدنا وجهنا واكانه كهور امانيت اذا هي رب ضر الله ذلك لا عباده جرتوا مر قاعد ترى ولا اله في الوجود اله مثل عاوده كون كما ترى معناها في معناه لونك يدمع. إلهي يقربون له عباداً لكن إلهي هذا العبد عبده كل جزء إذا دود ضوابط الإله إذا الله نسأله تعالى اللهنا إذا ديجي سواح أنت ألاحظ ندث صدر ردد ولا إلها غيره حق ندله عبده ونستجاهين حكمه إذا ديجي إيه باطل ويتصلين قديم بالابتداء دائما بالانتهاء. لا يفنى ولا يموت قديم هو الله سبحانه وتعالى في الماضي وفي الغد قديم مثل رؤي و بلا ابتداء بلا عد عام بلا وصال معنى هو ملآن كسوى بلا من سبحانه وتعالى و في المستقبل لنا بلا على الله سبحانه وتعالى هو الخالق ما سبحانه وتعالى مخلوقات لكن مال بيتصف بالودين كل جواب وحصوا مركز كبير الآن أي جواب كبير أي جلال لكن كبير لكن شركانك إليه سبحانه وتعالى وصفة ذاتية أولئك شركة لأسوء مخلوقاتك ويبابئي دولان كنجبة صهارك وهذا معناه لأولجة جملة معينة يعني كل من عليها صالم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإقراض شركة لأعتراضي مخلوقات إليه سبحانه وتعالى وصفة جلال في القرآن الكريم في هذا الكلام دعي نار سيوما من دونا وكيان دونا مثل ذا يمركا فيريتان إله سبحانه وتعالى ضرورة هذه أن فيريتان سيت في, في سات المستقبل عندما نشاهلهين العين فيع أولي في فذ تديه إلى لكن يجب هو فيري دوناين يعني إلهي إلهي إلهي في رسالة كوراس إله ذكرت بنسحله رضاعله إله وسيم عليه إله وسيم قوته دون الله كقان كرار بنسحله رضاعله سيف ذاتية مركب ماء سيف ذاتية مائيةها قديم كم ركبت في المنطقة يلا سبحانه وتعالى أسماء يفرس يعني يعني ما كم قديم يعني وحولين أسماء يفرس ما كم يسمع وحين أذمتهين بد الخيرة وحاء أدكشري القرآن قو إله ما عزيز ورنس وقدري الأول أوجد الأول بدلاً القديم معناها صارك زعيم وعوضي عين واحد ويان قديم توحّل إلى شيء الرجّ لكن أنت صرت جلسا إن جو الرجّ أوجد إذا لال سبحانه وتعالى أولي مركو كهل اللي يبيض حكره حتى عاد كالعرجون القديم حتى عادك العرجون القديم يعني بقي إيه إلى أوكزنا نقضي سيدي لانتي نسي غراء أقل يستدي لا نسي غراء أقل فين بعنا مركا ولا شيء لغه وري شيء قال لكن اول ايضها دي لهذا شيء اساس كمرين يعني نبدا القران كو اديجده ايات كونشن سدرات معناها اول قطوت يساءتوافقا بفكوا له راي قديم بلا كذا يعني وهو الرو اتول بالله صل عليه اتول هو هو ماذا يقول؟ ما كان عند الله هو قدره هي معناه استميد معناه قلنا يعني اول ك الى سبحانه وتعالى وصفه في القران دائم بالانتهاء يعني دائم بالانتهاء انتهاء ايضا وحويا الله سبحانه وتعالى ما اوضما له يعني متصقلن وتزيد له واصل ما رب سبحانه وتعالى له لا يصنع ما ضما ولا يزيد ما في قرن لا يصنع ولا يزيد يعني هو في تاكيد انه ذا دائم بلا لا يفلا ولا يبي ولا كذلك يفلا يا دي ود سما نبي معنى هو الله سبحانه وتعالى ما دم ولا يقول ماها الا ما يدو و دون يوم يعني و الله سبحانه وتعالى مو يعني وحلت يعني ارادت انت هي الاهوت دول ان با كتوون و سن ما جاء وما لم يسا لم يكن wuxu ka doonin maahaa wuxu doolana waa ahaada waxa lagu radinayaa oo kale jumladaha uu ku radinayaa sheekhu minan kale dadna ee fasilada iyo qadariga ay u ku waxay aaminsiin in ilaahi subhanahu wa ta'ala oo khayrka abuur oo ku إلى سبحانه وتعالى على واحد لق أكماله، واحد شق او أود أكماله، أود كذي لحتى ما أله مني، وجد، يعني منعت الزينات إن قدرية ثلاث أني، ولا نسمى كفور الزينات، فرد وقطع الضراوء مع كون كسر عام، وحزن دون النقص على ما، إلى جد، إلى مرك على رقي مدوية، واحد إلى ذا إرادة كونية، إرادة شرعية in haddada kaawniga waxa uu waamida mas'uulada ilaahay qos caan lugda ee a ilaah subhanahu wa ta'ala kaawnkan isaga abuure inuu abuurnaa asaga dooney xirkiisa ay khayrkiisa ay qofka innaaka ya kaafir ka ya munka wax وإلى هذا الكون يأمرك الله مصنع صوحاً لنفس علم يعني وحويان إنه إله الرالك إلا أو تعلي كمدرانك كمدرانك إله إله إلا أو تعلي أو تعلي مثلا كفر قولتها الله أبورا كفر إلا الله أبورا سبحانه وتعالى لكن هذا هو الرالي كمان رالي كمان محاياً أرالي من قوة إلا إتمة يعلمها إتم إله سبحانه وتعالى وقوم يا وتجينا يصرال له عاين هو ابوره يهدوس الرالك عاين اقمت الى سبحان وتعالى اوبلهي وانو انا لكن اراده الشرقي وحويان وحان لسقطه انه دوليت انه اني في استمر كان الرال بيتي كذا يعني مأمورات كئيب وحي راح تقول الله وضوء سبحانه وتعالى إلى بعثنا وقدر إسلام ركنا الرالي بقيها أو سعري عن ربي سبحانه وتعالى إلى هذا كونية إيراد الشرعية عليك اليرادا إن تبر نصوص بكتوزين متى هراء كل التنصوصات راح تمت إذا بيت كوني لا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه في السماح يعني وإيراد كوني نيد <متدد> دمر واحد, واحد يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرا واراده العيوب يعني واحد تفاصيل هذا البربره العيله الاراده وانا مساله القضاء والقدر ليله هذو ومسائسه طرق بتقله تجينا لتخله مسائسه هو وين موجود كتاب عن كتاب كوليه يعني واحديان ابن قيل الجوزي لكن ولكن المساله انت برك اللي يعني, يعني يفهم أدب أثقال يعني الكلمات لحدا يعني, وكلمات يعني, يعني من في سنين وكلمات الفلسفة يعني ما إن كانوا متكلمين تأكل سنين مرتى أرضية يعني مبتدياً كان توقف ما أو معناه كان الصباح أو كان مقصودك وأثقالته عند ضوء لا تول لا تبلغ الأوهام. يا كتاب فحل الآلاء سفاه الغليل بمسائل القضاء والقدر وما توصفه يعني لا تبلغه ما قاله الأوهام إثنوتي ألا لك الله ما قاله سبحانه وتعالى إثنوتي لك إلهي ما قاله ولا تبريكه مقرب الأسهام فهمي لكنا مقربا وحلولك هذا الجنون هو لك ما لالإله هبقى تخبره إذا أضملكه أضملكه أغاثه ما أصدقه صفات كيفية سلمانين هي الذاتية ما لأمره إثنوتي في خيالات لغلو اوغان کرو مگر داری کر اپنے ابن ادم سو ارنجا اتگا بابو قراعت روما بابو الله سبحانه وتعالى لا تذيكم ابصار مثله وهو يدرك الابصار ادراك او دينعي سو او دن الا على سو اما اتول فهمته او جزئيه ايشان كامغنن ايا ابراج علينا سيدنا النبي ولما تيمرنا انه الشيخ دينا إن الله سبحانه وتعالى لأركدون. القرآن كان لا كان قتت اسمه لكنه استغفر ذلك اليوم وعوذ لسان الله من لا ما كوب لكن والله أركي يا سيدا في سجيات القرآن كله تقولون آخر مكتلته، ولا يشبه الله مسبو سبحان وتعالى أمئك الأنام خلق جس أمئك الله سبحانه وتعالى خلق لا تذهب فيه ولا في ولا تسعالي الله سبحانه وتعالى ما أشبهه يعني وحوه وحوه هكذا يكون الدين لما هذاها مقاتل من سليمان يو خلق جس سبحانه وتعالى خلق جس في في إلى سبحانه وتعالى وقية قصيدة الماما مخلوقات كذا، وليها شبه ولا يشبه الأناة خلق جماعة رب السحرة على، وحيذنا فرق مرا المشبهة والمجسمة عادت كواركان كتبها الفرق، كتبها الفرق عادت كواركان وحي أرسلنا بصفات الصورة، صفات أي مشبهة أيو، مجسمة أيو، عشوية أيو، ما وجدت تصوف كثيره الجامره هذا تعرفه كتب هذا المشد والمجسمه تعرف والحشويه تعرف ارسلوا والجماعه ولا شيء ثبت صفاته لكن كتب على السنه هذا مسميه تعرفه وقوه المامه الى سبحانه وتعالى خلق جسمه ذو قيقات او مثلا فلا هذه كفر بيت إذا معنا رحوي إنه علم إن حمادي غير يعني من سبها الله بخلقه فقد كفر مك إلى خلطة شو في ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فقد كفر وإلى كتب الماضي أما النبيذ كتب الماضي في الديرة وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله يعني تشويه وإله الكتب المامين أمر تنجز الكتب المامينة يعني الليل وأجمعك إلى سبحانه وتعالى خلفي سمي الله معي هذا القاسي معين نحن ما أن يقتل بينهاي أو أي من حي لا يموت وله هذا مرّك ما داموا سير إلىه مشبه خلفي سيرنا أميكة أتلا إذا نام إمّا تمرها أو معنا واحد مشبه يعني وله هذا بالمرّة الكتب المامها إلى سبحانه وتعالى هي خلفي شكوكنا قد حي الله و لا يموت أن يموت يعني نلشي توامد دائما قيونه الله سبحانه وتعالى مت في ساقن و لا ينام أنصحني حي و قلنا سرطنا تقريباً إله سبحانه وتعالى إنه حي لا يموت و مرد فوقه نلشي إله سبحانه وتعالى تخلقي وحيك يجد أنت يوامد وللتك لكن ابن آدم كان نلشي في حب إله و وأكل يعني كان حي لكن حي بلدا إذا وقتل ما خلقي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي خلقي جثة إذا سبحانه وتعالى حياة وقتل ما ميت سون لو لا ولا حياة ما تكلم من عقلي ولا جان إلا كل ذي جون يحكي قدوة في جند السنما سقاب ما القام هو من القاعدة سالوا المرنين القام هو حي ولا يموت يعني وحي واحد وطاف ووافق صفهم هذا كيف مالك؟ الكيف معلوم يعني واحد ويان الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإمام به واجب والسؤال عنه بدع. يعني استوى ولا غنى. وتنمية عربية. واحد اللي لا أصل فيها شيء شيء كرل غبي. هذا بس هذا شيء في الاستواء شيء كرل غبينا وشيء لا أقولين. ما هي الذاتي إلى هذان أقولك في سنا ورعتن من نقان قابطين أنا نقول لكن انه انه ما هوا نقانا إن الرمايا أو الغرما إلى عرشك استجس الرجال وواجبه إن ذي الديون سيدها جلنا ولا ذي العسكر ثلاثة لفات كل ورقة عند ذا إمام مالك أو معناه وحول يكبح عليه الصحابي يسابئ في كوري أيلا ولا حي ولا يموت قيوم لا ينام قيوم تروح لله هو القائم بذاته يتسو جارهان تتأجيم على استسورد إنه استعاره وغشوه ما أدري في إنس كسوها بإله سبحانه الله إنت كسوها بينا مالك لهم كوتين خاله معناه تعالى ديت كده سما خلق قد ديته هي العديد انها في شيء انه لا رؤوس ولا نقود انه هي كيران او احدث قائم بذاته برس قيوم لا ينام لا ينام دو واحد ثالثا كما المنظر الى قيوم يد يعني من هو اللحظه من اللحظات الى سبحانه وتعالى قيوم يد كما يقولونه وحتى لو كيمود يد وكفيت ربي سبحانه وتعالى غير شيء اشغى اهجيه اشغى تاجر وخلفه في شيء سبحانه وتعالى تاجر إذ كنته ساكر تنميشك وحكرة القصصة هو القائد والحاطد على الخلقين أسراء الخلقية أتاير ومامنا وحفظين ربي سبحانه وتعالى إذ كنته ساكر تنميشك تبدأ القيوم من هذا الإنسان سابقا ردنا بعض العلوح قيوم هو اسم الله الأعظم قربة أعظم اسم الله الأعظم بإليهم روزنا القرآن كمية قيوم كاريب. خالق هو الله سبحانه وتعالى مفي وحب ربي الع يعني وحده قائله وحده الدين والطائله باانيه دنا ان سيده باكر بو او قاعده حسابك يا طلابه مجمل اه لاثبات مفصل اه مجمل اه يا اثبات مفصل اه أو غير غير فللو تونس إلى ثلمنت سولا يا ثلمنت سولا عالمه حي وقادره سميعه يعني هو فربانته تفصيل أربعة كتب مرتبة يعني وحويان ما لي ليرق القرآن لم يليب ولم يولد ولم يخلق فيكونه يعني هو كوامنته نسي كمال بلا دونه لكن فرقة هي دفء الرباط القاع عكس القاعده يقادره هذه القاعده تحتويان النفي المفصل والاسماء المجمل مثل واحد يقول له حيون هو قادر و انت صلى علينا فقط بدان مر في باب الذي لم يمد ليس سميعا ولا بطيئا مو شدأ، يعني وحي، وليس في داخل العالم، ولا في خو خارجه، وليس بجوهر، ولا عرض إلى آخره نفسي انتهى كل هذا دب الجلّان، أي وحي أسر الربيان بيتك، أي لما كان نفسي ولا فاحفا حسن، إثبات صوره مجمل وأهل السمة والجماعة على العكس لا شيء. قاعد معنا أي لفظة، إنها برجان وبرعان. يخلق الله مسبوحا بروي ذله حاجة باهِ الآن، أسره ربه من في الله حبولا. رازقوا المتك وحرزاقوه بلا مؤنة ما شقّل عن تك صوّل لبعطه ولمبه الله سبحانه وتعالى خلقه إجزاء يعني وحوّيان الله سبحانه وتعالى مطوح أبوريه ومبهنا أبوركا إسايا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حلان سبحانه لكن سبحانه وتعالى, لكن سبحانه وتعالى أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد وإن كاف وما حديث جاء أبو مسلم ورينه يعني وح مميث راجٌ بلا مؤانة مركو إله إرذق يا أذربيس أمطرُوفا يا كُمَرْعِبَطون صوم وحده ما كلفوا من بُيلا إرذق الله سبحانه وتعالى مُميتٌ متي يا الله سبحانه وتعالى بلا مخافة عطيل أنتم أصلوا أُعفَنُ دلوا مين أحسِبُ كَقَوْمٍ أما مركو دل يا أن جداً بتعسَن أما لا جدّاً يمادا وأرنته ودوقا بسلام أن معناه تعسَن ألا إله سبحانه وتعالى وجلَّ لا ي... لا يسلع لا يسأل عما عم يفعل... لا يسأل, عم... لا يسأل عم يفعل وهم يسألون سامعين يسأل يفعل وهم يسألون صحيح. يعني لا سبحانه وتعالى وحصمين يلموه بيوم لا معقب لحكمه اكتب ذيك السماج لكن أضمره ينكثوكس وهذا الله سبحانه وتعالى شئ في جواز السماجات وتركته بلا مخافة عبد الأنبي. بعثه الله سبحانه وتعالى متي صوصاريا. وأدومت الصلاة عندنا بلا مشقة. يعني وحوليان قبل أن يعني وجد صوصار عندنا. أدمض أو أوجب الصلاة عندنا. أصروا كل بالخلق الأولي بلهم في لق من خلق جديد. الله سبحانه وتعالى مدد ليه. وأحمله مدد على قمر بلا ثور. فالمركضون إله أبونا كل أبناءنا يبرعوا سعاني. قبتي لا سبحانه وتعالى الربيع أيوه أهاني. في توج مركل وحوليان. و جمل هذا جملك كثة واحد مثلتها قائده مثلتها يعني واحد من عتقة أهل السنة والجماعة لأنه من جمال كردي أي دونية كتاب الخاصة يصور معناها واحد ويهلفة للغودة ميتر أي دونية بعنها إنه شيخ صوتهم سعد راديد الواحد وبهانا يسعى جملك كثة إنه حولا لن يردو لك عن ذلك فالمسطود كيمانيه وليها أكثر الدين إليه إنه تعتطائي وبهانا إسلامها إن شاء الله تعالى يعني سبت رأي أحدا فعكم وقالة الخميسة أيضا الله تعالى سلام عليكم وإنهاء الظلام وإنهاء الله الله